ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحا وَلَو كانَوا أَبَ أَهُم أَو أَذَنأَهُ أَو إِخوانَهُ أَو عاشَتَهُ أُلكَ كَتَبَ فيِي قُلُ بِهِمُ لئمَانَ وَأََدَهُم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب اللهَّهُ مرمُ فيِي الحون بِسم بالِلاكِ الرحمن الرَّحيقيِيم سَببح للِلهِ م فيِي السَّمواتِ وَما فيِي الأرض وَهُ العزيز الحكِيم هو الذي أخرج الذين مِنْ من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مَا وَنَنتُم أَ يَ خردُ وَظَُّ أنهَُّ نِعَتُهُم سُصونهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتاجُمُ اللَّهُ مِن حَيثُ لَ يحتَسبُ وَقَذاَ فَ فيِي قُدوبِهِمَُّّرم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 طَوْقَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ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 ذَوِيلَ كَي لا يَكُونَ دُولَة كَي لا يَكُونَ دُولَة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورظ ومن وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدين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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا